بوك تو نهازة نها واحد وعشرون واحد وعشرون بي سيد اي شكورتر دو محادثة قصيرة رقم اثنين محادثة قصيرة رقم اثنان nga vini min aina ant min aina ant nga bazeli ana min bazel ana min bazel bazeli ndodet n switzerland bazel fi switzerland bazel fi switzerland a mund tju prezantoj مي زوت ميلر اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر أي أرشت إي خواي هو أجنبي هو أجنبي أي فلات دي سا جوه هو يتكلم عدة لغات هو يتكلم عدة لغات اش هرا اي بار ق يني كتو هل حضرتك هنا لاول مره هل حضرتك هنا لاول مره يا فيتين كالوار ايشا كتو لا قد كنت هنا في العام الماضي لا قد كنت هنا في العام الماضي فور فتم بر نياف ولكن لمده اسبوع واحد فقط ولكن لمده اسبوع واحد فقط ا يو بلقن كتو تنه A të kënaqesh me praninë tonë? A të kënaqesh me praninë tonë? Shumë mirë. Njerëzit janë të sjellshëm. Gjithashtu, njerëzit këtu janë të sjellshëm. Githashtu, njerëzit këtu janë të sjellshëm. Më pëlqen shumë peizazhi. وتعجبني المناظر الطبيعيه ايضا وتعجبني المناظر الطبيعيه ايضا تشفر بروفيسوني كيني ما هو عملك ما هو عملك يام بركيس انا مترجم انا مترجم اون بركاي libra Ana utarjim al-kutub Ana utarjim al-kutub Vetem jeni këtu? Hal hadratuka huna liwahdik? Hal hadratuk huna liwahdik? Ya gruaja ime burrim është gjithashtu këtu. لا، زوجتي، زوجي هنا أيضاً لا، زوجتي، زوجي هنا أيضاً ذه أتيه يعنى تدو فميت امي وهناك طفلاء الاثنان وهناك أطفالي الاثنان